سماعك نحفو بك كنا بنلعب العطابة انا وفاسي فمشات القابل رحت لجيبة شفت شي جنبي لمسته فجر لغم كان لغم كان فجرت الحمد لله قطع قطع ايدي ط... حمد ط... لله قطع ايديك ما عوضك احسن منهم ان شاء الله وبعد ايش كانت اصارتك غير تقطع اليه صار شيء؟ عيني مم. عيني ايش فيها عيني؟ ما أشوف فيها. ما في فيها. إن شاء الله. أنت مع زوجك ترى فيها؟ رجل الرحمن يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت مضايق علي؟ لا. الحمد لله. ما نضايق. لا لا. سوؤوني على الجنة. سوؤوني على الجنة. ديات القصد سوؤوا على الجنة؟ سوؤوني على الجنة. إن شاء الله.